قال رب اني وانا العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امرأتي عاقبا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله رب رضيا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدن وذكاته وكانت تقيا وحنانا ملةنا وذكاته وكانت تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ألد ويوم يموت وأوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فأرسلنا إليه روحنا فتمثلنا بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكب بغيا قال كذلك قال ربك هو علي ان ولنجعله ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع نخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا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 قال اني عبد الله قال إني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت وأوصاني بالصلاه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا سقيا والسلام علي يوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى بن مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يمترون ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ امْتَرُونَ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 إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أن له بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وربطناهم مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا حملنا مع نوح ومن قرنية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا ومن من هدينا إذا تطلع عليهم إذا تطلع عليهم آيات الرحمة خر وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف ألقون غنيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عدن الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يسمعون فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الْجَنَّةُ التي نُورِثُ من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بِأَمْرِ ربك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 أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْ فَأُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَمَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَ النَّوْمُ وَالشَّيَاطِينَ ثُمْ ثم لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ جثيا ثم لننزعن ثُمَّ كل مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا 125. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وَنَذَرُ الظالمين فيها جسيا وَإِذَا تجلى عليهم آيَاتُنَا بينات قال الذين كفروا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 كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مد حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب وانما الساعه فسيعلمون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ مَعَ رَبِّكَ ثَوَابًا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 واتخذوا من دون الله آليات ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذّقن أذى فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين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 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم, شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أندع دعوا للرحمن, ولدا وما, ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من 119. وفي السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا 110. لقد أحصاهم, لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم ألكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من 111. أحد أو تسمع لهم ركزا